بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر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 كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّّقَ وَلَا صَ النَّام وَلكِ كَذذَّبَ وَتَولااب ثمَُّ ذَهَبَ إلَ أَهْلهةَ مَ الطَّاب أَوْلَا لَكَ فَأَوْلا ثَُّ أَوْلا لَكَ فَأَوْلا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طَفْـلًا مِّنَ الْمَهِينِ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى